A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Yas'alunaka'an al-Anfal Qul Al-Anfal للlahi wal-Rasool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 قَوَى يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ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 إذ يُرشِكُمُ النعاسَ أمنةً منه ويُنزل عليكم من السماوات الليطَهِرَكُمْ به ويُذْهبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشيطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ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 ذلك بأنهم شاق الله ورسوله، وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٌ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 إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 وَإِن تَعُودُونَ عُدْوَ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 يا ايها الذين امنوا استجيبوا للامره الله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وعلموا ان الله شديد العقاب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 يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفف عنكم سيئاتكم ويعفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقِ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون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 قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ تَهْوِى يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ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 وَأَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 إذ يقول المُنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم، وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 كذب آن في الرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب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 يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وَإِيَّكُم مِنْكُمِ مَئَتُو يَغْلِبُ أَلْفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْأَنَّ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِي كُمْ ضَعْفَ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 تَيُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 Inna Allah bi shay'in alim.